إن هذا لهو البلاء المبيب وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إِهُ مِنْ عِبادِنَ للِمُؤمِنيد وَبَشَّرُنَهُ بِإسحاقونَ بِيم مِنَ الصَّالِحيد وَبَ رَكنَا عَلَيْهِ وَعَلَ إِسحَاب وَمِنْ ذُلِّتَيْهِ مُّحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ وَلَقَدْ مَنَّ نَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُ مَا وَقَوْمِهِم مِّنَ الكرب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 سَلامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اذ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ